افضل ساعدت تراقب سيلوناي 402 العنكبوت آخرها اخر ربع بالعنكبوت يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولا تجادلوهم وما الكتاب الا الذي فيه اختلاف الا الذين منهم وقولوا لينا وإلى هم يقولوا الما الذي انزل الينا وانزل ونحن لهم ولا تحاوروا أيها المؤمنون ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينه إلا الذين ظلموا منهم بالعناد والمكابره وأعلنوا الحرب وأعلنوا الحرب عليكم فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن وهم صاغرون وقولوا لليهود والنصارى آمنا بالذي أنزل الله إلينا من القرآن وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله ونحن له وحده منقادون متذللون وكذلك أنزلنا إلى جنة ثابت الذي نازناه من دائل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 وما كنت تتلق من ولا تقطر من يمينك وما كنت أيها الرسول تقرأ قبل القرآن أي كتاب وما كنت تكتب شيئا بيمينك لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب ولو كنت تقرأ وتكتب لشكل جهلة من الناس في نبوتك وتذرع بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به وقال من الله وإنما مبين وقال المشركون هل أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل مثل ما أنزل على الرسل من قبله قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين إنما الآيات بيد الله سبحانه ينزلها متى شاء وليس إلي إنزالها وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله واضح نذاره أولا ينكرم عليك أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن يقرأ عليهم إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون فهم الذين ينتفعون بما فيه فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل سابقا قلت فبا لله على ما هي السماوات والأرض والذين آتوا بالباطل وكبروا بالله أولئك هم مقاطعون قل أيها الرسول كفى بالله سبحانه شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبكم به يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء فيهما والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة أولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان من فوائد الآيات مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يستعجلك أيها الرسول المشركون بالعذاب الذي انذرتهم إياه ولولا أن الله قدر لعذابهم وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب وليأتينهم فجأة وهم لا يتوقعونه يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم لا يستطيعون الفرار من عذابها يوم يغشاهم العذاب من فرقهم ومن نمتهي أجلهم ويقولوا ما كنهتم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 إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي أحده كل نفسنا ذائقة الموت ثم ترجعون ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء والذين آلوا عن الخارق عادلهم لأنهم من الجنة ضربا والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لننزلنهم من الجنة غرفا تجري الأنهار من تحتها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فيها فناء نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء الذين صبروا على ربهم نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله الله يرزقها ويرزقكم فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه وَلَيْنَا تَأْزَّهُ من خَلَقَ السماوات وَالْغَوْضَ وَتَحْرَى الشَّمْتَ وَالْضَمَرَ لَيَخُولِ مِنَّ الله بَأَنْهَا أَيُوْتَكُمْ ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان ليقولن خلقهن الله فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر؟ الله يدفو قرص قلمين من ويقدر له الله بكل شيء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 ولا ان سالت ايها الرسول المشركين من نزل من السماء ماء فانبت به الارض بعد ان كانت قاحله ليقولن انزل المطر من السماء وانبت به الارض الله قل ايها الرسول الحمد لله الذي اظهر الحجه عليكم فالحاصل ان معظمهم لا يعقلون اذ لو كانوا يعقلون لما اشركوا مع الله اصناما لا تنفع ولا تضر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 وكفرهم بالوهيته عندما يعبدون غيره سجل عليهم تناقضا اخر هو اخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند امنهم منه فقال فإذا ركبوا السفن الله ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء ان ينجيهم من الغرق فلما نجاهم من الغرق انقلبوا مشركين يدعون معه الهتهم بما بآلهتهم وليتمتعوا فسوف يعلمون قلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون أولن يروا أن جعلنا حولنا منه وإن فقط الناس من حولهم أهل ولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمه الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمه اخرى هي انا جعلنا لهم حرما يامنون فيه على دمائهم واموالهم على حين ان غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون وتسبى نساؤهم وذراريهم وتنهب اموالهم افبالباطل من الهتهم المزعومه يؤمنون وبنعمه الله عليهم يكفرون فلا يشكرونها لله ومن علم منا نسترا على الله كذبا او كذب بالحق الذي جاء فليس لجهنما من تول للكافرين لا احد اظلم ممن اختلق على الله كذبا بان نسب اليه شريكا او كذب بالحق الذي جاء به رسوله لا شك ان في جهنم مسكنا للكافرين وامثالهم قلنا لنجاهد في نار جهنم ان الله لنا والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية سورة الروم مكية من مقاصد السورة بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث لله وحده كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد التفسير بسم الله الرحمن الرحيم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 في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على عشر لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون الله ينصر وهو العزيز الرحيم يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب ينصر الله من يشاء على من يشاء وهو العزيز الذي لا يغالب الرحيم بعباده المؤمنين من فوائد الآيات يجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم وإشراكهم به في الرخاء دليل على تخبطهم الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله ووعد الله لا يخلف الله وعده ولكن الناس لا هذا النصر كان وعدا من الله تعالى وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية وهم عن الآخرة التي هي دار الحياة الحقيقية معرضون لا يلتفتون إليها أولم يتهتروا في من نفسه خلق الله السماوات والأرض أولا بينهما إلا بالحق وجلهم وسلمنا وإذ نكذيرا من الناس اولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض إلا بالحق فلم يخلقهما عبثا وجعل لهما اجلا محددا لبقائهما في الدنيا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم اولم يسيروا في <تصفيق> الارض فينظروا كيف كان عبد الذين من كان كانوا يسر هؤلاء في الارض ليتاملوا كيف كانت نهايه الامم المكذبه من قبلهم كانت هذه الأمم أشد منهم قوة كانت هذه الامم اشد منهم قوه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 ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات النهاية البالغة في السوء لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ويسخرون منها الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يفنيه ثم يعيده ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة ويوم تقوم, ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم فيه لانقطاع حجتهم على الكفر بالله ولم يكن لهم من شركائهم شبعا وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذهم من العذاب وكانوا بشركائهم كافرين فقد خذلوهم شيئا كانوا بحاجة إليهم لأنهم كلهم سواء في الهلاك ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا بين مرفوع إلى عليين ومخفوض إلى أسفل سافلين. فأما الذين آمنوا الصالحات فهم في روضته الذين آمنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحات المرضية عنده فهم في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع ابدا من فوائد الايات العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلاله على توحيده الظلم سبب سبب هلاك الأمم السابقة يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين وأما الذين اتفعوا وكذبوا بآياتنا ورقائنا وبدأوا لا ما احتفل العباد يصفروا أما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فأولئك الذين أحضروا للعذاب فهم ملازمون له فسبح الله حين تنصرون وحين تصبحوا فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء وهو وقت صلاتي المغرب والعشاء وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر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 ويخرج من الميت مثل إخراجه الإنسان من النطفة والفرخة من البيضة ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء ومن آياته من آيات الله العظيمة الدال التي على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم من طين ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها ومن آياتي أن خلق لكم من أن رضيكم أزوال لتسكنوا بليها وكان لكم نردهم ورحب إن بذلك آيات لقومه ومن آياته العظيمة كذلك الدال على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة إن في ذلك المذكور لبراهين, لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون لأنهم الذين يستفيدون, يستفيدون من, أعمال عقول من أعمال عقولهم ومن اياته خلق السماوات والأرض في ذلك ومن آياته العظيمه الداله على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف الوانكم إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لاهل العلم والبصيره ومن آياته أن لامكم الله وأنها من لا يسمعون الدالة على قدرته وحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء اعمالكم ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين رزقا من ربكم إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول ومن آياته يريدون القطرة وينزل من السماء ما من تجيبه الأرض بعد الموتها إن في ذلك ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء من فوائد الآيات إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة الاستدلال على البعث بتجدد الحياة حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي آيات الله في الأنفس والأفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل ادراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها عليه وعيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. وله في له وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره وهو الذي يرجع خلقه ما يعيده وهو أهود عليه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 بغض لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من الشركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون من كثيفتكم انفسكم كذلك نرسل الايه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 وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم فمن يوفق للهداية فمن يوفق للهداية من أضله الله لا أحد يوفقه وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. الله لا فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه مائلا عن جميع الأديان إليه دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين المستقيم الذي لعوي جاج فيه ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين منذين إليه وانتقوه ولا من وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم واتقوه بامتثال أوامره واجتنا نواهيه وأتموا الصلاة على أكمل وجه ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم من الذين فرقوا بناهم وكانوا في عن كل حذب لما لديهم فرثوا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 ليت اذا كفروا بنعم الله ومنها نعمه كشف الضر وتمتعوا بما بين ايديهم في هذه الحياه فسوف يرون يوم القيامه باعينهم انهم كانوا في ضلال واضح ان أنزلنا عليهم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 شرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينلهم ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته وأيديهم من المعاصي إذا هم يئسون من رحمة الله ويقنطون من جوال ما يسوءهم. أول يوم إن الله يجزي الصالحين من يشاء وما يقرضون أو لم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء منه مبتلاءا له أيصبر أم يتسخط إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته فآتد ربا حقه فأعطي أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة وأعطي المحتاج ما يدفع به حاجته وأعطي الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله الذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب ولما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجهه وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص فقال وما اعنيتم من الذل يرو فيه قلنا الله وما من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 من ذلك من شيء. الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون ظهر الفساد في البر والباقي بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر في معايش الناس بنقصها وفي أنفسهم بحدوث الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة من فوائد الآيات فرح البطر عند النعمة والقنوط من الرحمة عند النقمه صفتان من صفات الكفار إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح محق الربا ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله أثر الذنوب في انتشار الأوبئة وخراب البيئة مشاهد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم فقد كانت عاقبة سيئة كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لع وجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له ذلك اليوم يتفرق الناس فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون أن من كباب عليه تبرون من هدود.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 يجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترغي ربهم إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله بل أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة ومن آياته أن أي يغسل ذياك والشراته وليميقكم من الرحمته وليميقكم من الرحمته ولفذر من ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يبعث الرياح بشر العبادة بقرب نزول المطر وليذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء ولتجري السفن في البحر بمشيئته ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم يزيدكم منها ولا أرسلنا من قبل رسولنا عوريا فجاءهم من بيناتنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم فجاؤهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فاهلكناهم بعذابنا وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك وإن جاء المؤمنين ونصرهم حق جبناه علينا الله الذي يغيث الله. الله الذي الرياح وتدبير متحكما من في السماء في السماوات ويجعله شاء يدعو في السماء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 وكانوا من قبل عليه وقد كانوا من قبل ان ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم انظر الى اكرمه الله في ذلك الاقط بعدما رفينا ان ذلك لفي المغشى انظر أيها الرسول إلى اثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده كيف يحيي الله الأرض بما ينبت عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها إن الذي احيا تلك الأرض الجافة له باعث الأموات أحياء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء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 وقد ابتعدوا عنك ليتاكد عدم سماعهم فكذلك لا تستطيع أن تهدي من اشبه هؤلاء بالاعراض وعدم الانتفاع ما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد إلى سلوك سبيل الرشاد لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا لأن هو الذي ينتفع بما تقوله فهم منقادون لأمرنا خاضعون له الله الذي خلق <تصفيق> من ضعف ثم جعل من بعد ضعفنا قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيئا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 ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة كما صرثوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق فقال الذين العلم والإيمان في كتاب, في كتاب الله إلى يوم ولكنكم وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به يومئذ لا ينفع الذين ظلموا أعظكم ولا هم يوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه لفوات وقت ذلك. ولا قد ضادنا في <تصفيق> هذا القرآن كل مثال ولأنزلهم بأي سورة.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 تصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مريت فيه ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر من فوائد الآيات يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم مراحل العمر عبره لمن يعتبر الختم على القلوب سببه الذنوب سورة لقمان مكية من مقاصد السورة إبراز الحكمة الموافقة للشرع وتذكر وتذكر لقمان مثلا لذلك التفسير الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الايات المنزلة عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمه وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده. الذين الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم وهم موقنين بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه والبعد عما يرحبونه ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال ومن الناس من يشتري له والحديث يضل عن سبيل الله غير يجيوه ويشتخذها أولئك لهم عذاب ربير ومن الناس مثل النضر بن الحارث من يختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم، ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها، أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة. وإذا أطاع علماؤنا والوجات الطاعين آياتنا ولا مسخرهم كالم يصنعها كأن في ورينه وطراة ترشف بعذابها لي. وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأنه لم يسمعها كأن في أذنيه صمما عن سماع الأصوات فبشره أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيما أعد الله لهم فيها خالدين فيها وعبد الله ما العزيز ماكثين فيها وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه احد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه خلق خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة، ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تطرب بكم، وبث فوق الأرض أنواع الحيوان، وأنزلنا من السماء ماء المطر، فانبتنا في الأرض من كل صنف بهيج, بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب. هذا خلق الله من بل body on هذا المذكور خلق الله فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق حيث يشتكون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون من فوائد الآيات طاعة الله تقول إلى الفلاح في الدنيا والآخرة تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل التكبر مانع من اتباع الحق انفراد الله بالخلق وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُعْمَانَ الْهِدَى فَاشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور وقلنا له اشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه والله غني عن شكره ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا فهو غني عن خلقه جميعا محمود على كل حال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 ووصينا الإنسان لوالديه حملة وهم على وهم وبصالبه بعامين الاشتر جيوى الوالديه فإليه وَوَصَيْنَا الإنسان بِطَاعَةِ أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة وقطعه عن الرضاعة في عامين وقلنا له شكر لله ما أنعم به عليك من نعم ثم شكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك إلي وحد المرجع فأجازي كلا بما يستحقه وإن وان بذل الوالدان جهدا ليحملاك على ان تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وصاحبهما في الدنيا بالبر والصله والاحسان واتبع طريق من اناب الي بالتوحيد والطاعه ثم الي وحدي يوم القيامه مرجعكم جميعا فاخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل واجازيكم عليه يا بني إنها إن تكمت قال حبة من خضر إن في صخره أو في السماوات أو في, في الله إن الله لطيف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 ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا ولا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها وتوسط في مشيك من قرب إن أنت وإن أنت والأصوات وتوسط في مشيك بين الإسراء وال. والدبيب مشيا يظهر الوقار واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها من فوائد الآيات لما فصل سبحانه ما يصيب الأمة من جهد الحمل والوضع يدل على مزيد بالرهاء نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد وجوب تعاهد الأبناء بالتربيه والتعليم شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي أذكروا أن الله سفر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم لعنه الله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 إذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي قالوا لا نتبعه بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبارة آلهتنا اي اتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبارة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة كيف الهماشة تمام في صبر إن شاء الله قول الشاعب تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلبا لآلئ بده الآلئ اللي في البحر بده يدخل داخل المحيط جوه ما يكون على أطراف البحر الله يحقه كلام مش إلك الكلام إلك وإليهم الله يعرف فيكم نتوضى ونصلي إن شاء الله وبعدين نرجع نكمل الجزء الحزب الثاني كيف بس عاد بتوظن ما راح تضل بالكابل اللي هو عشان يتجدد يعني النشاط <تصفيق> قلت نفسي. والله مشان التجديد شيخ مشان واحد ما ينام بس عرفت نعم؟ لا شيخ لما انت تقرأ وانا اقرا هيك انشط انشط. والشباب بيضلوا صاحيين لانه اذانهم تتنوع عليها النغمات والاصوات. تمام والله الحمد لله السلام صلينا صلينا صلينا صلينا صلينا صلى الله عليه وسلم صلى الله Vielen <laughs> Dank. شيء غطيه غطيه ببرد طرابارد الجو مشا مشا عند محسن مشا والله لو تغطوه أحسن لأنه برد المسجد ما نستطيع مسكره لوقات ما نع بس زين درج الحرارة بس لأنه الآن المسجد ما فيه مصلين لا أحسن الله الله لصله عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها فيجازي كلا بما يستحق <تصفيق>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 ولئن سالت ايها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الارض ليقولن خلقهن الله قل لهم الحمد لله الذي اظهر الحجه عليكم بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم إلا إيمان السماوات والأرض إن الله هو الغني لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة ولو إنما في الأرض من شجرة والبحر من بعده سبعة أبحر ما نقلت كلماته ولو ان ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلام وجعل البحر حبرا لها ولو مده سبعة أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها إن الله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في خلقه وتدبيره لا قلقكم ولا كنفس إن الله سميع بصير. ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر بصير لا يشغله ابصار شيء عن ابصار شيء آخر وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها من فوائد الآيات نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به لا وسيلة للكفر به خطر التقليد الأعمى وخاصة في أمور الاعتقاد أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مضاطع عدم تناهي كلمات الله <تصفيق> ألم ترى أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار وينقص ليزيد النهار وينكس من النهار ليزيد الليل؟ وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجريان كل في مداره إلى أمد محدد. وأن الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. لَئِنَّ <تصفيق> اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وأن ما ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله وأن ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقبره على جميع مخلوقاته الذي لا أعلى منه الذي هو أكبر من كل شيء ألم أن كل تجري في البحر من الله يريكم من آياته إن في ذلك شكور. ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء شكور لما يناله من نعماء وإذا رجلهم مول كالظل الله ورسينا هدين فلما نجاهم إلى البر مقتصد وما يجحب بآياتنا إلا كل غتال كبور وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله وحدهم مخلصين له الدعاء والعبادة فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يكن بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال ومنهم جاحد لنعمة الله وما يجحب بآياتنا إلا كل غدار مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له كفور كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه. أيه الناس تبغو ربكم أفشا يوما لا يجي ولد نعوم ولدي ولا مولود هو جاز نعوم ولدي شيئا إن وعد الله حق.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 بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم إن الله عنا له علم الساعة وينزل الغيث ويعلم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 مكية من مقاصد السورة بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآن ومنها حقيقة الخلق وأحوال الإنسان التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين لام تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل التكار لأويب من رب العالمين.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 ان هؤلاء الكافرين يقولون إن محمدا اختلقه على ربه ليس الامر كما قالوا بل هو الحق الذي لا مريت فيه المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوم ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به الله الذي خلق <تصفيق> السماوات والارض وما بينهما في سته ثم استوى على I come in الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام وهو قادم على خلقها في أقل من طرفة عين ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله ما لكم أيها الناس من دونه من ولي يتولى أمركم أو الشفيع يشفع لكم عند ربكم افلا تتفكرون وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره يذبر من السماء إلى الأرض ثم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 ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه منه شيء العزيز الذي لا يغالبه أحد الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بعباده المؤمنين الذي أحسن كل شيء خلقه خلق خلق وبدأ خلق الذي من طين على غير مثال سابق ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعله السمع والأبصار والأبئذة قليلا ما تشكرون ثم أكم خلق الإنسان سويا ونفخ فيه من روحه بأمر الملك الموكل بنفخ الروح وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها والأبصار لتبصروا بها والأفئلة لتعقلوا بها قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم وقالوا أئذا ورنا في الأرض أئنا في قلب قال المشركون المكذبون بالبعث إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت اجسامنا ترابا فهل نبعث أحياء من جديد لا يعقل ذلك بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به بل هم من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 ولو الْمُجْرِمِينَ كِسُوءُ سِنَّهِمْ وَعَبْدِهِمْ أَبْدَأَ أَدَلَّ صَرْعَ وَصَنَّاعَ فَرْعَ وَصَارِحًا إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أذلاء يشعرون بالخزي ويقولون ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك فرجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا فرجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا إن موقنون الآن بالبعث وبالصدق ما جاءت به الرسل لو رأيت المجرمين على تلك الحال رايت أمرا عظيما ولو شئنا لاتينا كل نفس وذاتها ولكن حق القول مني لاامر ان جهنم من الجنه والناس اجمعين ولو شئنا اعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا ولكن وجب القول مني حكمه وعدلا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 ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم انا تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقاسونه منه وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطعه بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين فقال إنما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 تتباعد جنوبهم عن فروشهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ويمذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله فأعلم نأسهم ما أغفياهم لا تعلم أي نفس ما أعده الله لهم مما تقرب به أعينهم جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لعظمه ألا من كان مؤمناً كان فاسقاً لا يستور من كان بالله عاملا بأوامره مجتنباً للنواهيه مجتنبا لنواهيه ليس كمن كان خارجا عن طاعته لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء أما الذين آمنوا عن الصالحات جنات بما كانوا أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم المعد لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الاعمال الصالحات واما الذين مسرقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها فما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي فمستقرهم الذي أعد لهم يوم القيامة النار ماكثين فيها ابدا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تبكيتا لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منه من فوائد الآيات إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم لأنها دار جزاء لا دار عمل خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة من هدي المؤمنين قيام الليل ولنذيقن, من من يوم يوم. ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة ان لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه من المجرمين ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها واعرض عنها غير مبال بها انا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محاله قد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسرائي والمعراج وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صروا وجعلوا بآياتها يوقنون وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدى بهم يقتدي بهم الناس في الحق يرشدون إلى الحق لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقا جازمة إن ربك أيها الرسول هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فيبين المحق والمبطل ويجازي كلا بما يستحقه أولا من أهدنا كما من قدرهم من, من القرون النشور في مساكنهم إن في ذلك بلا يارينا أعمي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة فهاهم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم فلم يتعظوا بحالهم إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسولهم الذين جاءوهم من عند الله افلا يسمع هؤلاء المكذبون بايات الله سماع قبول واتعاظ أولم يروا أن نسوق <تصفيق> لم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبيلهم وبقارهم وغنامهم ويأكلونهم من منه أفلا يفسرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرون النار ومصيركم الجنة قل يوم الذين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 سأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم منتظر ما يحل بهم إنهم ينتظرون ما تعيدهم من العذاب من فوائد الآيات عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته ثبوت اللقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام ليلة الإسرائيل والمعراج الصبر واليقين صفتاء أهل الإمامة في الدين سورة الأحزاب مدنية. من مقاصد السورة تركز على عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها, النبي الله ولا تطع إن الله كان يا أيها النبي يثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا واعتمد على الله وحده في أمورك كلها وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده ما جعل الله من رجل من قلبيه في جوفه وما جعل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 سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده وهو يرشد إلى طريق الحق. قلوا لأبائهم هو أقرب سط عن الله فإن تعلموا أبائهم فإخوانهم في الدنيا. من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الذق فنادوا أحدهم بيا أخي ويابن عمي ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزوارهم من نهادهم وأولى في <تصفيق>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 أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من, من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مستورة فيجب العمل به من فواعد الآيات لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رفع المؤخذة بالخطأ عن هذه الأمة وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس بيان علو مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة نكاحهن من بعده لأنهن أمهات المؤمنين وإذ أخذنا من النبي نبي الغرم كوانه النوح وإبراه وموسى وعيسى المريم وأخذنا منهم واذكر أيها الرسول إذا أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يبلغوا ما أنزل إليهم من الوحي وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم عهداً مؤكداً على من تبليغ رسالات الله يَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عن و... أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسول عن صدقهم تبكيتا للكافرين، وعدل الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار وجهنم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَكُنْتُمْ جَاهِلِينَ يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم وساندهم المنافقون واليهود فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبى التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء وكان الله بما تعملون بصيرة لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على أعمالكم إِذْ جَاءُوا ذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشدق والمغرب حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون مخت... المختلفة بتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه المؤمنون في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مروا لا وعدا يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يترى وياد قال لكم فرد يرص ويستأذن كبير منهم النبي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 ولو دخلت عليهم من ثم وما بها إلا ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسالهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوهم ذلك وما عن الردة والنقوص إلى الكفر إلا قليلة ولقد كانوا الله من Amen. كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لان أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفر خوفا منهم ولكنهم نكثوا وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يسأل عنه من فوائد الآيات منزلة أولي العزم من الرسل منزلة أول العزم من الرسل تأييد الله لعباد المؤمنين عند نزول الشدائد خذلان المنافقين للمؤمنين في المحل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 قليلا يعلم الله المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائلين الإخوانين تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى تقتلوا فإنا نخاف عليكم القتل وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرة ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله أشحنا عليكم فإذا جاء خوفوا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ الخير لَا يَحْتَسِبُ فَيَطْمَئِنَّ بِقَوْلِهِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ الله بأموالهم لا يعينونكم ببذلها وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم وبخلاء بمودتهم فلا يوادونكم فإذا جاء الخوف عند ملاقات العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول تدور عينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة سليطة أشحة على الغنائم يبحثون عنها أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حق فأبضل الله ثواب أعمالهم وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب ويردوا لأنهم بادوا في العرق يحلون عن أبائهم ولو كانوا ما قاتلوا إلا قليلا يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتالبه لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصل المؤمنين وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب يسألون عن أخباركم ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ما قاتلوا معكم إلا قليلا فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم لقد كان لكم في رسول الله, كان الله, يوم الله لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله قدوة حسنة فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه ولا يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو اليوم الآخر ويعمل ويعمل له وذكر الله كثيرا وذكر الله ذكرا كثيرا وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا تاسى برسوله صلى الله عليه وسلم فلما مروا من الاحزاب قالوا ما الله ورسوله ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصر وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق وما زادتهم معاينتهم وما للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقيادا له من فوائد الآيات الأعاجل محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب منه التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائمة الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين من المؤمنين جل صلوا علىه الله عليه منهم من, من, من قدر له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 ورحيم. ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهد الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به ورد الله الذين كفروا لم بياله خيرا وإن الله المؤمنين ختال وكامل الله قويا عزيزا. ورد الله قريشا وغطفان والذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوه لم يظفروا بما أرادوا من استئصار المؤمنين وكف الله المؤمنين القتال معهم بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله وأنزل لنظارههم فريقاً فريقاً وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم وألقى الخوف في نفوسهم فريقا تقتلونهم أيها المؤمنون وفريقا تأسرونهم ومن لكم الله بعد هلاكهم ارضهم بما فيها من زروع ونخيل ومن لكم منازلهم واموالهم الاخرى ومن لكم ارض خيبر التي لم تطؤها بعد لكنكم ستطؤونها وهذا وعد وبشرى للمؤمنين وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء يا أيها النبي قل لأزواجك إن علي كن يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبنا منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي ومتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إيذاء إن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حال كن فإن الله أعد لمن أحسن من كن بالصبر وحسن العشرة اجرا عظيما يعني ساء النبي من يأتي من كنا بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة من فوائد الآيات تزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شرف عظيم لهم عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله سوء عقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانه الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم الله خيرا